معشر الاخوه إن الناظر إلى أحوال المسلمين في كثير من البلدان وما نزل عليهم من تسلط أعداء وكثرة القتل فيهم وما أحوال الشام والعراق وأركان وغيرها من الأوطان بمن عن اسماعنا كم هو شديد على المسلم أن يرى إخوانه يسامون سوء العذاب وينزل بهم ظلم الشديد والعدوان إن كثيراً من بلاد المسلمين أصبحت مرتعا لأعداء الدين فأضعفوا جيوشهم واقتصادهم ودمروا التنمية والحضارة وأوقفوا التعليم والتطوير وفرقوا جماعة المسلمين واصبحت تلك البلاد ضعيفه وأصبحت تلك البلاد ضعيفة.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 كما تداعى أكلت على قصعتها فقالوا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غذاء كغذاء السيل، تنزع المهابه من قلوب عدوبكم ويجعل في قلوبكم الوهم قالوا يا رسول الله وما الوهم قال صلى الله عليه وسلم حب الحياة حب الحياة وتراهية الموت فقوله صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الهمم أي ان يدعو بعضهم بعضا لاجل اعتداء عليكم ومقاتلتكم واسأل ما ملكتموه من ديار وأموال وما عندكم من خيرات وقوله صلى الله عليه وسلم كما تداعى الاكله إلى قصعتها أي أنهم يشاهدون ما في أيديكم من أنواع الخير الذي يفيه الله جل وعلا عليكم وهذا أرض مشاهد. فإن أرضي الإسلام، فإن أرضي الإسلام اليوم فيها من أنواع الخيرات والبركات وما أخرجه الله لهم من باطن الأرض وما أفاته الزروع والثمار وما جرت به الأنعام وما هو على حافات البحار من أنواع الخير. ما يحقق الاكتفاء الذاتي لهذه الامه لو أحسنت إدارة شؤونها وما في أيديها من هذه النعم والخيرات وقوله عليه الصلاة والسلام كما تداعى الأكلة هو جمع الآكل وهو أنهم يشاهدون بما في أيدي المسلمين كما تداعى الأكلة إلى قصعتها حين يجتمع الآكلون على القصعة وهي الإناء والوعاء الكبير, والوعاء الكبير المليء بالطعام الذي لا يمنع منه أحد لكثرته ووفرته ولعدم وجود مانع يمنع مريد الأكل أن يأكل ويشارك في ذلك فهذا يصور به النبي صلى الله عليه وسلم السطوة والهجوم الذي يكون من أمم الضلال والتهور الذي يدفعهم لأن يكونوا مندفعين إلى أن يهجموا وإلى أي يتسلقوا على المسلمين طمعا فيما في أيديهم فيما أفاءه الله جل وعلا من أنواع الخيرات والمقصود عباد الله أنهم حينما يتداعون إلى ذلك بلا مانع ولا منازع فيأكون وصفوا لا مكدر عليهم فيما ينالون ومما ياخذون ولذلك فان هذا الوصف يوضح ايضا انهم حينما يتداعون الى هذا الامر فانهم يطلبون ايسر السبل التي ياخذون من خلالها ما بايدي المسلمين بلا ضرر يلحقهم ولا شر يصيبهم ولا غير ذلك مما يقبضونه من أنفسهم والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرب في هذا الحديث طب تسلق فرق الكفر والضلال حيث يدعو بعضهم بعضا مع اختلاف ملالهم وتباين مشاربهم وعقائدهم لكنهم يجتمعون جميعا على حرب همة الإسلام والطمع فيما أفاء الله عليهم يكسروا شوكة المسلمين ويغلبوهم ويأخذوا ما ملكهم الله إياه من الديار وأنتم ترون عباد الله ترون بوضوح وجلاء تحالف النصارى واليهود والمجوس والملاحدة من الشيوعيين وغيرهم كلهم مختلفون لكنهم متفقون على حرب أهل الإسلام وعلى إضعافهم يريد. ليدفلوا نور الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ متم نوره ولو كي وقال الله وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامن من الغير وقال الله إنهم يكيدون كيدا هذه حقيقة العدو بل هذا ما نراه واقعا في أفعالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدباهم وذوقوا عذاب الحريق.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 معشر المصلين ومن العجيب الماكر ما يخطر له الأعداء من احداث قانون يقضي بتحريم دولتنا المملكة العربية السعودية وأنها ضالعة في الإرهاب ممثلا بأحداث تفجير البرجين لها الحق في المحاسبة والضمان إنها انتفاتة واضحة إنها انتفاتة واضحة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 وغيرها هي أكثر الدول التي تسلطت عليها هذه الجماعات بينما نرى بينما نرى الدول الراعية لهذه الجماعات منذ نشأتها وولادتها قد سلمت من ذلك كله إنه المكر الذي ذكره الله جل وعلا وهم يعلمون هم يعلمون أن هذا البلد هو حامي التوحيد والسنة وهو البلد الذي عجز عن إثارة شعبه الواعي إبان ثورات الشعوب وأظهر تماسكاً وتلاحماً مع ولي أمره أبهر العالم كله وقد خطط له العدو بل ومول له بل ومول له العدو واغرى السفهاء لكن الناس بحمد الله تمسكوا بأمر الله ورسوله فدفع الله عنهم شرا عظيما واثما مبينا الاجتماع هو القائد المعنوي للنصر اجتماع القلوب قبل الأبدان هو العدة الحقيقيه بعد الإيمان لحصول النصر قال السعدي رحمه الله وانت اذا استقرات الدول الإسلامية وجدت السبب الاعظم في زوال ملكها في زوال ملكها فرق الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة إن من الحصافة إن من الحصافة وحسن الرائع أن نعلم ما يدور ويخطط لنا من قبل أعدائنا وأن نكون على مستوى من الوعي وأن نكون على مستوى من الوعي وأن لا تستجرنا المصائب لقول أو في أو فعل ما لا يحمد عقبها وإذا وقعت مصيبة وإذا وقعت مصيبة بنقص مال أو غيره امتثلنا أمر الله جل وعلا بقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون من هم المهتدون هم الصابرون واعلموا عباد الله انه ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه وما اصابكم من مصيبه بما كسبت أيديكم حينما وسع الله على هذه البلاد وأخرج لها من الخيرات من باطن الأرض وهداها لأحسن طريق أصبحنا نراء ناسا لم يعرفوا رحمة الله حق المعلمة ولم يطلروها حق قدرها وما من أنواع الاسراف والكبر والتبذير وكسر قلوب الفقراء والمطر ما يخشى عليه من العقوبة والعقوبة إذا نزلت تتعون ولا تخص ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فدعوة عباد الله دعوة لإعادة النظر ممن تجاوز في كثير من تصرفاتهم ممن تجاوزوا في كثير من تصرفاتهم وأخلاقياتهم أن يتقوا الله في إخوانهم أن يتقوا الله في بلدهم وما انعم الله عليهم وان على هذا الكيان العظيم ونتقي الله ولنتقي الله في السنتنا وما تكتبه ايدينا في اجهزه التواصل من سب وتجيش وكلام يؤدي الى الفوضى فكل ستسال اعضائه يوم القيامه عما اقترفت وجنت والله لا يخفى عليه خافيه وتاكدوا بل وعيقنوا عباد الله أن الله يمهل ولا يهمل وأن الكفار مدحورون متى ما تمسكنا بهذين بينا وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذهم لم يفلت ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة إن اخذه أليم شديد بل إنه قال بالحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما يخطط له الأعداء ابان الوجه الحقيقي للحضاره كافرة والتحضر المنافق والعداله الزائفه ويقيننا, ويقيننا بربنا عظيم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وامام الورى فقد امركم ربكم فقال جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي